بسم الله الرحمن الرحيم طاس تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأكثرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن يا انستنا نارا ساتيكم منها بقبض ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تسقلون فلما جاءهن ود يا ام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 فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَقْفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُفْسِدُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تسعة آيات إلى في العون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصروهم قالوا هذا سحر